الصفة المشبهة باسم الفاعل وثمن هي لفظ مصوغ من مصدر اللازم للدلالة على الثبوت من مصدر اللازم يعني من مصدر الفعل اللازم من مصدر الفعل اللازم وباس صفة مشبهة معن كل الأشياء وكل اسم فعل وين الأشياء جاوازة هذا سكيب شو للدلالة على الثبوت که وو نفرت که اشتیاق ثبوت نکبو تجدید اصلا باریب تجدد يعني تجدیده این سفتکه همیشه ای تعریف مثلا جميل شريف فریح مثلا آنها هوا همیشه این سفتکه یه ثابته ترین در هر هم همیشه هت زوره ويغلب بناؤها من لازم باب فريحه ومن باب شرفه يعني زور جار لما ندرسها كده لا فعله لازم فريحة يام لباب شرفه ابي لبابي باب فريحه ني ود باب شرفه من باب لازم مبعد شو كان خويه هل لازمه والله باب فعيله وفي فريحه فعيله يفعلوا يعني فع يعني فع... فعل فعل يفعلوا فريحة يفرحون بابي الفعيلة بابي فعيلة, فعيلة وسسرحة ومن غير هند جار لغير بابي وفعله غالبا زور جار لبابي فعيلة وفعله درس غير فعيل أو نتعلم ان سيد وميت سيد وميت سيد سيد سيد سيد سيد يا سيد سيد يا واو سيد اجتمعت الواو سيد سيد سيد فانقلبت الواو سيد يا ثم ادري ما تفليا ثانيا كابو سيويل ين مايويت مايويت ان كتير زياده كوي موتر لكي يحتوى لكي يحتوى لكي يحتوى لكي يحتوى لكي يحتوى لكي يحتوى لكي يحتوى لكي الواو المتحرج ما قبل ما افتحه قل لي بدء اللي يسود ومات يعني موتا أصدقين موتيا يموت وشاخة من شاخ يعني الشيخة فعله يشيخ يفعل الشاخة يشيخ فعله يفعله وبابه فعله يفعله هر شيئا هر كابوس لفعاليش دروس كلاوة سادة يسود ومات يموتو وشاخ او شيخ شيخ شيخ شيخ سيلكي سيفي مشابهه شيخ اسمي فعلني اشيدوس كلاوا شاخ يا شيخ كابوس مات دروس كلاوا سادى يسود ومات يموتو مويتا هو على تداخل اللغتين الجناح ومات يموتوش هي فعلى يفعلوه وجاء مويتة يموت على تداخل اللغتين لغيش واشمان يعني كابول لفعي لا يفعلوش على التداخل درسك بي واشمان ما ارى ما ارى مويتة لا لا لا مويتة مويتة بكسر وأوزانها الغالبة فيها اثنى عشر وزنا دو أنظر وزن ما نهاية أو أنا غالبا يعني بشيويشي زوردياً اثنان مختصان بباب فريحة وهما دو وزن زنانا تابت بباب فريحة وزني كم وهما أفعل الذي مؤنثه فعله بمرجي مؤنثه فعله هذا كأحمر حمراء أحمراء حمراء مصرفين مشبهين وفعلان الذي مؤنثه فعل عطشان وعطشه فعلان الاخر مؤنثه كيف فعلاب اوشيا دلال بفريحه او صفه مشبهه طالما اگر قلنا افعل اگر مؤنثه كيف فعلاه نبو اگر فعلانه بوصف مشبهه او صفه مشبهه اول شيء اسمي تفضيل باش شيء في البيت لا اسمي تفضيل إخواني قالوا هم افعليك جينيه هم افعليك صفين مشبهانيه افعلي ومن هي اسمي تفضيله اسمي شيء تفضيل افعل <تصفيق> لا أفعلا ناقلك وكذلك فعل ما بس بобще أفعله أفعله أفعله لك أفعله حين كان بوهي لفعل جايكي نوع. وفعلان الذي مؤنته فعل فعلاني كيش أقل مؤنتك فعلان هو سفيا مشبهية هو بيت وصفك سفيا مشبهية اسمي تردني أمن بابي فلي حد وزنيا تائبتي هي وأربعة مقتصة بباب شرفة دو شاروز نشمان هي تايبة البابا بشرف وهي فعل فعل بفتحتين كحسن وبطل شخصيك بطل شخصيك حسن هو هساكي وشخي حسنية لقى البطلة وفعل وفعل بضمتين كجنب وهو قليل يعني فعل كما الصفين مشبهية كما سجنب صفين مشبهية لفاعلة جنوبية وفعال بالضم كشجاع كشجاع وفرات فرات ماء فرات يعني عذب عساس قاز فرات مشتقة فرات مشتقة بلى مشتقلة فروتة الفروتة كشجاع وفرات مصدره فروتة ماء فرات فعال كشجاع وفرات وفعال بفتح بالفتح والتخفيف نفعل والتخفيف كرجل جبان وامرأة حصان امرأة حصان يعني عفيفة يعني طاق دامين افرتيش طاق دامين او حصانة اما يسا كي حصونية لقض جبونا شجوع فروتا سيكي بابي فعولا كحصونة وجنوبة شال وزنيها فعل وفعل وفعال وفعال وستة مشتركة بين البابين ششوز نشمان هي مشتركة لنيوان فعيلة فعيلة لازم لقى ولا لازم لقى الفعولة فعل بفتحة انجل سكون بفتح فسكون كثبت قصير كثبت والضخم ضخمة الأول من سبطه اسس صبط مثل سبطين فعيلين نسبط يسبط والثاني من طخما الضمي فالضخم صبط هذا مشان اس فعلا ايش مشان اس فعيل ايش مشان وفعل بكسر فسكون بكسر فسكون يعني فعل كصفر وملح ملح عيسا صفر يصفر صفرا صفرا يصفر صفرا وصفورا نكس صفور صفور بصعد خلا عيسا قوتي صفر يعني صفر بكثلة نكس صفر يعني زل صفر يعني صفر يعني خالي صفر يعني خالي صفر مثلا أما الله يجي تاميا يلا هو بتشي صفر يعني خالي من الأشياء صفر البيت من المتاع أو الصفرة ومنح ومنح منح الشيء يعني يعني شور شور كابيان سوير 하고 ऐसा اومديكوا خوتيو تملح ماده كان حقنيه في بوترا ملح شوك ملح يعني شوري يعني شور و ماده كان حق ما تريبيت او ملحه صفاء يعني بل سيفي او شتاكا اشتا كيدرى شوري اكا شوري كيطريم ملح فعلا حالا به نویش تا به نویش ولی که آنها می‌داشته‌اند. هر چقدر جواب شور بگذارم به وای ملخ متفاوتی شوریه. حالا خوش نداره. یه مثل ملخ؟ بله، آورده شوره. بله، ملخ. آکوسیفه. حالا آوین دو بکاره حتی من حساب بله هر شنید ملخ دو بکاری هنگام خورش و چیلو من ملوحا. البضمن. اني بشتهي شوربه انا قاعد اشي سربيت شبيها ملح حلوه ايوه طلع اول ما ملح نساء ايك بفاعل هنا فكوا بينجمدان بينجمدان فاعل رئيس عربي اسكاء قال بشتهي شوربه مالح شورى وفعل بضم فسكون السكون كحر كحر كحر ومضع أسعي لأخي فعلا وصل الأول من حرة يعني أصله حريره حريره يعني الرزقال يا الرزقال يعني الأعزال من حريره أصله حريره بالكسل والثاني من صلبة صلب وشترك الرقبة هو الصلبة. وفعل بكسب بفتح فكسر كفريح فريح باسم نكفريح يعني كسيد الخوش سفريح عند الخوش نجس يعني فيس كفريح ونجس فهو سفريح يفرح وفرح ولم نجس لكن نجس ينجس نجاسة لفعلاء والثاني من نجس بالظلم وفاعل وزن فاعل اشمانه فصاحب وطاهر فصاحب طاحاول معنا فاعلنين شوف في مشبهان في صفه تكاد يعني الدوام بيت حدودا دقيقه دقى دقى ساعات وساعات روج هاول من الهاولا وطاهر الأول من صحبا بالكسر يعني صحيب يصحب والثاني من طهرة بالضمي طهرة يطهر طهارة فعالة طهرة كأوصف مشبهي فاعلة وفعيل كبخيل وكريم بخيل وكريم سيكا. بخشن دي برز يعني بخيل رجب رزيد كمصفين دواما في مشبهي يكميا من بخيل يبخلو والثاني من كرم ما يكرم كرامة من كرم بالضمن وربما اشترك فاعل وفاعل في بناء واحد هل الجار فاعل وفاعل يك بناء هيا في بناء واحد كما جد ومجد ومجيد سيسير فاعل الفاعل هذا شأن لما جوده وجدنا ما جوداني عظمة كريس مجدا يمج فاعل الفاعلش هذا شأن لما جوده وجدنا لفعله وجدنا وربما اشترك فاعل يعني وزن فاعل وزن فاعل في بناء واحد وهو فعله كما جد ومجيد ونابه ونبي نبوها نبوها يعني نبوها عظمى نبوها دور جدا يعني عظمى كرمو ونبوها يعني تنبه من نومه او من غفلته كسر كنا به بي يعني خوتوني خوتونية ولياية نخوتون واسم خيخو نحرك سوا هي ولياية مشر ولياية نابه ونابهن ونبي كما جد وما ونابهن ونابه ونادي لذا وزني فعيل بوس في مشدها هنا لا حاشيك لا يخوتن نجمال اليف معلوماتي باس بين باشي باس في الوقت انه اذا كان وزن فعيل من مصدري فعلا بضم العين فهو صفته مشبه اجر وزني فعيل لما اصدرك وذلك فعليك فعوله فضم العين فهو صفته مشبه او ابيتها صفه مشبه عظيم من عظمة كريم من كورمة شريف من شرف او سيدي بقوي فعيل بدو ازينا بزان صفه مشبه هي يان مبالغة سيدي تبكين سيدي فعله هي وإذا كان م من مصدر فعل متعد أجر متعدب وفعل متعدب فهو للمبالغ صيحة حفظة حفظة شيريرة ولا فعل ويريرة حفظة عليم عليمة سميع سمعة قدير قديره بل ما متعدين حفظة متعدية علامة متعدية سمع متعدية قديره متعدية يقصد بارس الوزني فعيل يشبه دوتشيا صيغ المبالغه صيغ المبالغه يعني اسم فاعل بلا مبالغه تكره حافظ عالم سامع قادر او نفس فاعل كان هنا اسم فاعل كان هنا طبعا ما معنا شيء صيغ مبالغه و تشي زني من هو فعل فاعل جيدا فزبر متعدي كان مأخوذا من فعل اللاس لا فعيلة والقلاب برم لازم بفعلك لفتح العين او بكسرها وإذا كان ماخوذا من فعل اللازم بفتح العين او كسر يعني فعل وفعل هذا كان أقل لازم مثل عنيد وسليم ومريض وعزيز وشحيح أقل أوها فعلا وفعيلة ما لازم بنا فعل بي فعل بلازم لازم بي يعني ناتوا إن قاعدة لسر أما بلين سعنيد وسليم ومريض وما سيدي أكن. ننظر إن كان لهذا الفعل أقرأ فعله اسمي فعلي هبو أو كاتب فعيل أكين مبالغة بوي فعيل أكين مبالغه مثل سليم وعنيد لوجود سالم وعاند بس سليمة يسلم. لازم. بس سليم سليم يسلم فعليك يجب لتلوزني فعلي جهاته وسليم بلاً ما دام اسمي فعلي هيا فعليك ينجي سيغي مبالغة يكن السيغي مبالغة وكذلك إمكانت لهذا الفعل سيغة مبالغة أخرى أقر سيدي أكيد سيغي مبالغة يجي هبو لسيغي مبالغة هل مبالغة؟ قيل انشكن استسهام مبالغه مثل بهيج ومبهاج شبه هيج ما دام مبهاج هي بهيج لكن استريم مبالغه بو لو ما دام سريم مبالغه هيك هو اسم فاعل شيء هي كاسم فاعل شيء هو اسم مشبه عينيه لو الدوروا قام بهيج ومبهاج فإن وجود مبهاج وهي صيغة المبالغه يرجح أن يكون بهيج للمعالجة. ودليل لك، شنّت كاسم فاعل وإن لم يكن لهذا الفعل اسم فاعل، اجل اسم فاعل فعل فاعل، فاعليه هي، ينفع عليه اسم فاعل لو ليست منه صيغ مبالغة أخرى ترجعها النفعيل، صفة مشبه. مثل مريض، سمريضة. عزيزة، عزيزة، شحيحة. ثمين امانه مادام دام سماري ابو عزيز شحيح سامن او امنيه اسمي فاعلين ما دام نيتي ليس روزي فاعله فالراجح انه صفه مشدده مثل عفيف خفيف عزيز شحيح لقله ورود اسم الفاعل من الثلاثي اللازم عفوا سيفة م... لو منه لو ليست منه صفة سيفة... صير مضاعرة أخرى ترجح أن الفاعل صفة مشبهة مليب وعازج وسمين ولا يفوتنا أن نذكر أنه إذا كان الفاعل من مضاعف الثلاث اجر فاعل لا فعلك ثلاثي مضاعف بلازم أو راجح هو صفة مشبهة هيك أخوي خف خف عزة شحى ما دام مضاعف فإذا كان يمشي وين؟ فإن شيم شبه فإذا كان بسيم شبه متى الشديد؟ شديد شدة مديد مده يعني هرهمي ب اگر شيبو مضاعف في ثلاثه بو بلام شيء لازم بلام مديد مديد وشديد غلط غلط كان متعدي هذا لازم بي لازم يمضاعف في ثلاثي أنجع أو فيديك هنا مهمة نظافيا. وقد جاءت على غير ذلك، وعندك وزن من او أو وزن أنين كباس مانك، لو دوزني دو بس في لو دوزنا دو دو وقد جاءت على غير ذلك. يعني على غير الأوزان الماضية كشاكس بفتح فضن شكوس يعني كسكي مشاكس يعني سيء الخلق كدو يعني متوارسين بأخلاق كوي أخلاق خرافة بس بأخلاق يعني أخلاق باشن يعني شيء خرافة جناخ هو يسأل كنسك هل أخلاقي هي يا أخلاقي يمشي أخلاقي مو هذا أخلاق ها ثانية كذي بأخلاقي يعني أخلاقي تاجنيه سيء الخلق ويضطرد خياسها من غير الثلاثي على على اسم الفاعل إذا أريد به الثبوت كمعتدل القامة نق لغير ثلاثيه خياسية خليه ويضطرت يعني حكمه جاري على مثاله على وزن اسم الفاعل لسه الوزن اسم فعل ده ليس لسه مشبه. بلان أجر ما بس الفيشي بيت ما بس يدور ربينه إذا أريد به ثبوت بون كمعتدل قامتي اسم معتدل معتدل قامة ك ك ك قامتي معتدل نزود ليش نزركد ما بود شيء سفيم شبهه خبوا اسم فعلني معتدل خاصه الاسماء الاسم الفاعل اللي جاته كانوا مصيفين مشبعه لما نزيد لشيء لهذا مثلا اسمي لسال اسم والله ما عمر لا تركيب الجمله ومنطلق اللسان كشكي خوان زمان زمانيه زمان كذا زمان هذا منطلق زيد منطلق بولي بزود مونتاليقون منطلق اللسان مبسطي في ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها كلمة ها ها ها ها ها ها معتدل ها ها معتدل أبوه يا معتدل الأبي معتدل الأب هذا باللازم باللازم درسه بع با إضافه درسه يعني كلمة قد بكار هنا بوشتك كبوشتك كثب... معناه سبوي تجاو صفين مشابه هاد كما أنها قد تحول في الثلاثي في <تصفيق> الجنة فاعلًا يعني أجر صفة مشابهة إذا وزني ثلاث في بكرة سرزني فعل إذا أريد فيها التجدد والحدوث نحو زيد شاجع امس بقول عليه زيد دني شجاعو إذا زيد شجاعون بالدّوامه بل زيد دني شجاعو الله زيد شجاعون خش شجاعنا كيا يا شو عفوا شجاعك يا شجاعك فعل بكساويز الفعل بيتسمي فعل يعني قد تحول في الثلاث الى زين الفعل إذا أريد بها التجدد والحدوث يعني أقول ما بس البال جاري كزيك أو جاري كزيكني دوني ش شجع بوامور شجعني وشاعر غدا يعني بعني شريفة بعني أبي بكتش شريف شارف، غدا كوين شريف شريفة شريف. بلام حدی چار او شینی تعمیه، به یعنی خوی خوش شیریه که آبی و کسی که شریف، خوش شریف ان غدلم. و حسنون وجهو، حسنون وجهو، کسی وایم مثل دمچنینش، امروزم چنینش می‌دوه. یان در ماینی نداوه، یان زيد حاسل وجهه غدا بعمي رومتي جوانا. بو الاستعمال للأرضية الجيدة والنظافة مثلًا. كابو أطوانين سفين مشابهة كيت اسمي فعل أجر ميخي تسلوزني فعل. خلاص وزني فعل أو كاتشيا حبيتا حبيتا اسمي فعل تجلد حدوثك إلا وزني فعل خينبه مثلًا صاحب. صاحب طاهر تظهر الطاهر الوجه طاهر طاهر وجهه يعني صاحب مثلا أنا قلت عليه فاعل أما قلت عليه صاحب كثيرا قلت عليه فاعل أو معناه تجدد و حضوتي مثلا فاعل فاعل. آخر أبو هذا في السفينة لبر بونج جمع كده لبر كده لبر أوى أجي نفس في مشابهة باسم فاعل لين جواز جواز فيه التجدد أما فيه ثبوت يعني هرش قصة بونج س شريف شريف بس بارد شرط بس ترى سعرته أي شو النواجشة هم حفظي لك كرة كبيرة مثل ضالبة. اسمه؟ هل لا لا وصف؟ طبعاً. إذا ما يعني معناه وصف تم مقتول يعني, وصفة. صفة مشا... يعني اسمي فاعل، ضارب، وصفة. وصف صفين يعني اسم فاعل بارب وصفة كده وصف صفين مشابهة وصفة بلام أمنيا صفة كتير ثابتة بينا ناوي وصفة بعشرة كاو لذا كوتي إذا أريد بها التجدد والحدوث أجر قريني تيابو يعني قريني نبو أجر يعني هم مجاري أقر صفة مشبهة بخيطة سروز نفاعل نابر يعني الصفة مشبهة مجارع بخيط سروز نفاعل نابر إلا معنى قريني كيتيابو قريني ثبوت بو أو كاتب ألي رشكي البنوسة لابد من قرينة تعين المرادة لابد من قرينة تعين المراد والقرينه إما لفظية وإما معنوية. نعم المراد لا بد من قرينة تؤعين المراد والقرينة إما لفظية وإما معنوية. أما القرينة اللفظية كإضافة الفاعل لفاعله كإضافة الفاعل لفاعله يعني وزن فاعلك اضافه كي لا يفعل فاعلي فاعلك فاعل النحوي غيري بول ما اضبطت راجح العقل ويرجح عقله راجح العقل سراجح سال فاعل نحو راجح العقل اضافه كلام ولاي العقل كإضافة الفاعل وفاعله نحو راجح العقل وكون الصيغة اللفظية وكون الصيغة اللفظية صريحة في الدلالة وكون الصيغة اللفظية صريحة في الدلالة على الدوام في الدلالة على على الدوام نحو دائم دائم وخالد خالد أم الله ضيبو وأما معنوية فقوله تعالى مالك يوم الدين ثم مالك لسلاطنة فعل يا انا بلى طبعا ليس فعل يصير مشبعة يصير مشبعة فقوله تعالى مالك يوم الدين ومثل الله خالق كل شيء خالق سيكوزي شائلش فإن هذه الاوصاف لله تعالى ثابته ومستمره أول بالتأمل في الصفات الوالدة من باب فرحة أقل لو صفتانا بكل نوا خل باب فرحة هاتوا فعلا يعني يعلم أن لها ثلاثة أحوال هو صحابها باعتبار نسبتها لموصوفها فمنها ما يحصل ويسرع زواله بفي نسبة بو موصوفكي يعني اشتكى شنق جنب من منشنق ما مني منها ما يحصل ويسرع زواله كالفرح والطرب ومنها ما هو موضوع على البقاء والثبوت هند شد هيا رؤى داء بلان نجم من زوجنا مني ومنها ما هو موضوع على البقاء والثبوت هند شد هيا حدث انينات نافوت وهو دائر بين الالوان والعيوب والحلا رنجتان بونمنا اي بكان يام جواني يام خلقه الحلا يعني الخلقه كالحمرة سودتي سودتي بونمنا والسمرتي اثمرتي يعني رشيتي والحمق ديالتي والعمى كرتي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 لانه يجب ان يكون هناك من يجب قوية ومنها هناك ومنها يجب ان يكون هناك من يجب ان يكون هناك من يجب ان من يجب ان يكون هناك من يجب ان يكون هناك من يجب ان من يجب بلان كما كمانا من كريه الرئي والعطشي يعني تينيوتي تير أوبون الرئي يعني تير أوبون عطشي يعني تينيوتي والجوع يعني برسيتي والشبع يعني تير بون سكسيك <تصفيق> تيرا كما كما برسيها بيخو لفرقها لفرق برسيقنا بيخوة ولكن يحصل ان يكون هناك تاثير في المنطقه التي يكون هناك تاثير في المنطقه التي يكون هناك تاثير في المنطقه التي يكون هناك تاثير في المنطقه التي في في تحصل وتزور لكنها بطيئة الزوال هم فعل كان ثابتن بالانجنيها مو يامل لجوري ثبوتي مطلقا حل هم يشبمان دوام الثاني قد ظهر لكن ما تقدمه هل لويتش كروش النفعيلا وزن فعيل ياتي مصدرًا كصهيل مثلا صهيل ومتى سهلا يصحل صهيلا وبمعنى فاعل. رحيم. رحيم بمعنى فاعل هو كرّحيم، رحيم معنى راح، وبمعنى مفعول هو قتيل، وبمعنى مفعول فاعل معنى مفعول هو قتيل، يعني جريح، وصفة مشبعة هو بخيل، ثيك فاعل صفة مشبعة بخيل. ويأتي أيضا هذا الفعيل بمعنى شيء جديد بمعنى مفاعل ويأتي أيضا بمعنى مفاعل بضم الميم وكسر العين كجليس وسمير جليس يعني مجالس أو كسيك قال كسيك تدام شد أو مجالس أو كسيك الجليس فعيل بمعنى مفاعل والسمير بمعنى مسامرة سمر يسمر سمرا سمرة يسمر سمراً وسموراً أو مصدره سمر وسموراً كذلك أجل أن أجل رفعكي على شوان قصبكات أو سميرا سمير بمعنى مسامر كذلك أجل أن أجل رفعك على شوان قصبكات أو السمرة الشوان درس بخيوني لهذه السمرة باب السمري في العلم لبقالي باب يكيل باب بسهودان أوه كذلك أجل أن يجل عشاء قصيب خوتي مكروه أما الأخير ذا لعلم دا درسته سمر يسمر سمرا وسمورا تحدث مع جليسه ليلا أو السمير معنى مسمرة واروها فعل بمعنى مفعل شاتو وبمعنى مفعل بضم الميم وفتح العين كحكيم كحكيم بمعنى محكم حكيم بمعنى محكم شاتو اشتك حكيم بي. حكيم بمعنى تري شي هاتوى بلان بمعنى الهندشوني شي حاكي ما توفاعل بمعنى شي مفعل وبمعنى مفعل وبمعنى مفعل شي هاتوى اش يعني بضم الميم وكسر العين كبديع بمعنى مبدع كسرك شي يعني بكات او بديع الله بجأس الله الله هو المسلمين الله الله بديع المسلمين الله هو المسلمين الله هو الله هو المسلمين الله هو المسلمين الله فاعل مصدر ما فاعل ما مفعول ما نهيه السفين مشبهات ما مفاعلها معنى مفعل المفاعل هيا ما فإذا كان فعيل بمعنى فاعل جاف وزني فاعل أحياني فاعل بو وين مفاعل وين سفين مشبهة أمس ينح لحقته تاء التأنيث في المؤنث أولا كان يندى تاء التأنيث في المؤنث نحو رحيمه رحيمه هو فاعل وشريفة وجليسة يعني مجالسة ونديمه يعني منادمة كسيتبشمان بالنديمه جليسة مجالسة. كابو قاموا اقرفاعين بمعنى فاعل هذوك وكون رحيم وشريف أو تايكي والشت أقل معنى مفاعليش هات تايكي والشت معنى الصفاء من الشباهيش هات تايكي والشت بلان أقل فعيل هذا بمعنى مفعول وإن كان بمعنى مفعول استوى فيه المذكر والمؤنث إن تبع موصفه كبه فعيل أقل موصوفات بوصفين موصفه بلان بدواي ده هات يكثر بيبس بي ناكب شي بيبس بي ناكب بتاي تاني مثلا رجل جريح تفعيلاتها لبلود جريح يكثر بدير رجل داعاتها تتبع صفه الموصوف من غير فاصل اتواني ولا رجل جريح امراه جريحه نعم امراه جريحه اخو اقصد في السنه الثانيه نعم فيست بタニ رجل جريح, جريح إيه إيه؟ أو جريحة كبرت نفياورو نارية إيه أجب بدوي دهاه ده قرشتي كوتة بيني صار فصل بكوتة كات على جريحة جريح جريح بدوي جريحة ومرأة جريحة وربما دخلت هاء مع تبعية الموصوف هند جال بدوي شاديد هاد نحو صفة ذميم. إذا ذا طبيعة. فما صفة ذميم؟ بس صفة مؤنثة. ماذا مزلك فعيلة ولا ذميم؟ بلى. الكلمة كلمة كوتنيوان صفة لجل فعيلة أو كتبت تعترفني سك وخصبة وخصلة. قولنا وخصلة عراقية. وخصلة عراقية ببرشي حميدة. ناتني بقولي وخصلة عراقية حميد. فلما وخصلة حميد عراقية. حميدة, حميدة, حميدة دوارش. مثلاً. يكتبي دواي دهات أتواني تاج بينتواني ونجنيني. دبرشي لبروزني فعيل فعل أوها. فيه المؤنث والمذكر الاشياء لمفعول خيار. كابول فاعلك لما فاعل الصفة مشبهة تائفة مؤنث بلام لمفعوله فعيل بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث بلام بمرجه انتبع موصوفه فعيل دواي سفكال دا موصوفك ابو فاصل مهات ابو ذلك في باب التانيث ان شاء الله تعالى اول باب التعنيف خوي وجواني اسم التفضيل هو الاسم المصوغ من المصدر للدلالة على أن شيئين اشتركا في صفة وزاد احدهما على الآخر في تلك الصفة اسم التفضيل شيء. هيك كتير لمشتقات او اسميك كاشتقاق كداو درهن داو لمصدر للدلالة على أن شيئين اشتركا في صفة دوكاس Her hükemleyle işte de hamam sıfatian hayy, hamam ister ne hayy. Bunu mana Lukas Çakın. Dolan meşişenden çaktıra. Halay her da خير من هذا. Hamala baştı. خير معنى خير. Bunu mana eşişen baş ravi davat. Şişe كم اللهي هذا أحسن منها، أحسن، أجمل. دوك أجوان، اللهي أما دوجوان ها؟ لا كوليك ليه بلاقول؟ ليه بلاقول؟ ما هو؟ قامش هذا أخذ أصل أمية. أصل أمية يعني إذا كان مختلفن. على أن شيئين اشتركا في صفة في صفة وزاد أحدهما على الآخر في تلك الصفة يعني هربو أوي أو دركين إذا لوقت أخي لا أخير باسي أكاد فلا فرصدوا الششوى له باعتبار المعنى ثلاثة حالات لخالص يما أن يغاد به ثبوت الوصف لمحله فدوه أعد يسيم أن يراد به تبutes الوصف للمحله يعني أما يك على أن الشيء أيش تركن في صفة يعني أما الثاني بنس غالبا غالبا باوشي ولا سليوايع أما عند جار دوش البراود يذكر أكيد بعلام ليش يشانه وش تشنية ونمونش إلى فلنسورة وزاد أحدهم على الآخر في تلك الصفة وقياسه أن يأتي على أفعله قياس اسم تفضيل أو إيه لسلوزني أفعله بي أفعله يا أفعله بقي إعرام بقي جملة فزيد أكرم من عمر زيد برسل للشيء لعمر بوزوجة زيد للشيء دات لعمر دات لأن هنا كان نحو طلب زيد أمرا دائما من زيد كما حمر دوما زيد شاف الرئيس كان دعوت زيد زيد نكرم من عمر وهو أعظم منه زيد أعظم من أمر يعني وخرج عن ذلك ثلاثة ألف عض. سلف من هي لوسر وزن كلاش أفعل همزكانية أتت بغير همزة وهي خير وشر وحب يعني أخير وأشرر يعني أشرر وأحب يعني أحبب بالطبع الأولى الدوام السعيم مضاعفا سعيد شر وحب كابو حمزة كان يعني بالطبع حمزة كان فيه وبيبيان النبي حمزة ببيان النبي ما بس فيه اسمه تفضيلة مثل في نحو خير منه وشر منه وقوله وحب شيء إلى الإنسان ما منع يعني أحب شيء إلى الإنسان ما منع إنسان هالشيك اللي منعك أو لا يقول شيء سبب وحب شيء يعني أحب شيء إلى الإنسان ما منع وحذفت همزتهن لكثرة الاجتماع بوهم زي هالسيق أنفع لا خير شر حب هذه الكراول ون... لكثر الاستعمال لش عليه الصارفينية، وقد ورد استعمالهن بالهمزة على الأصل. هاتوا لهند شو إن شهاتون كحبذ كان هالتيويا، كقوله بلالو خير الناس وابن الأخير. خير الناس وابن الأخير. 80 كسا وابن الأخير وكرى 80 كسيشة. شاهدك أشياء الأخيرة خيذي يكم هم زيفي ويا نية خيذي دوا الأخيرة هم زيفي ويا وتقرئة بعضهم سيعلمون غدا من الكذاب الأشر من الكذاب الأشر بفتح الحمزة والشين وتشديد الراء هيجونا الأشر من الكذاب الأشر أقر أشر بيت بفتح الهمزة وكسر الشين أو كاته يتصف في فعل سيعلمون غدا من الكذاب لأنك أولا فيهم بريخوا صلى الله عليه وسلم يعود له ويعنود أما كسر شيت بوه ایو ال خیام در دزدانن که دروازه او کشید با. ای اشیر شد و نا بالعفش. با هم چی شد و نیکه؟ لخویی داشت بی. شدت مرحل. و لاو کشید سرخه که؟ ها؟ نگیش اش اش اشیر باله. خیام ها؟ لخویی آشیت هن. ناو بس شيوازي شتبونكا كاكاسا اگر لا خوشي شيد به چون ميلانه كات كسي سكراندت او كسي سكراند بو او خوشي دي له اتو يا نا او خوشي دي له اتو چي كات اكري بملي دوله افوا تقسي انا شو كناش فوالا نقول نا خوشي شو ايني فلو نا خوشي شو اي فلو كابو اشيد شده المرح لخوشيانه لقال طن ده كرشة تكتشة او أشير. أو أشرة أو أقربها هشيل بيخوينه برضو أو يكلينها تو قراءة له قراءة كاني هنا سيعلمون غدا من الكذاب الاشر و يعني خراب تل شر تل برضو قراءة إيش وفق صلى الله عليه وسلم احب الاعمال الى الله ادومها وان قله حديث امام بخاري احب الاعمال ابيني همز جاءت احب الاعمال كابو خير وشر حبش حمز هاتوا وقيل صلي اقل اقلتش أقل واذا قال امشر وإن هذا هو مسير للمسير للمسير ما للمسير للمسير للمسير للمسير للمسير للمسير للمسير للمسير للمسير للمسير للمسير الزمان للمسير للمسير حب للمسير وشر للمسير للمسير للمسير للمسير للمسير للمسير للمسير للمسير وقيل حذفها في الأخيري. في الأخيري. كان في الاخير الأخير في الأخير وفي الأولين خير وشرطة. وقيل مقيل حذفها نتحدثها وقيل حذفها. في الأخير مبس في حبها وقيل حذفها ضرورة في الأخير أي حبة كابو حذفي لكاتك كضرورة كاتك بوريش علي بيت حذف بيت لابدشي لابدو ولا زمان ده حب إلينا فلان يحب حبا تو. بن سلة سلع وقيل حذفها ضرورة في الأخير، يعني لحدا لضرورة حذف أكيد. أما لغير ضرورة دا ما دام لحديثها توا حرب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلّ ما دامها توا لها مكاتيكا حمزك حذفناك. للشعر حذف ما بقي ديني بالضرورة شعري. بو لوروده في اللغة. لورود حبة في اللغة لورود حبة في اللغة يقال حب إلينا فلان يقال حب إلينا فلان يحب يا حب حبا حب إلينا فلان يحب حبا وحب الإنسان والشيء يحب حبا يعني لازمان ده هاتوا حب بمعنى الحب هاتوا ببيهم زيش كابو أقربو اسم التفضيل حبما بكال هنا لشيء ده بس الضرر ده بكال يعني أجينا من غير ضرورة حبّ حبّ كرنا يعني أما لخير وشربة لود كلمة وفي الأولين خير وشر لأنهما لا فعل لهما فعل نيّة ترسم نيّتي كذبا بفعل كنيا ففيهما ما على ما سأتي يعني دوش شذوذ ينتهي دوش شرط يوم نقصانه ففيهما ما, ما سيأتي هالشط هنا وله على ما على يوم يوم يوم يوم يوم هنا يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم شرط يوم الشيء الأول أن يكون له فعل فعلا ما فعل اسم تفضيل فعل فعل هي هو فعل هذا هو فعل هذا هو فعل نيتي هو فعل فعل هذا هو حشت مرجيها يا إيش اللي مرجكاني يا كم مالي شيء يا هذا هذا فعلي هذا أجر فعلي نبو أول او أول وله ثمانية شروط يعني اسم التفصيل هالشروط هيا you like him? Could I better live there.